ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما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 يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد